بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد موضع القنوت في الوتر قنوت كك صلاه صلاه وتر يا ليته سهماني وقت جاني يا ليت اقنوت في صلاه يا وتر العلماء متفقون على أن موضعه في الركعه الأخيرة من الوتر علماء والمتفقان من في دعاء هو يلتوا في الركعه الاخيره يا ويتر لكن الخلاف في محله منها خلاف ايه كو ketika hiyo rakae musho ni sehemu gani ndio ilitoa duaa al-qunut hal huwa qabla ar-ruku' am ba'dahu ya ni qabla اعلم أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في موضعه أي كثبوت حديث يويوت كتوكمطومي صلى الله عليه وسلم كبينيشا ني سهم غاني ketika rakaah al-mushah صلى الله عليه وسلم هاي يثبوت هذا حديثه موجه قال الامام احمد رحمه الله ليس شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتير قبل أو بعد يعني اسما كما في مسائل عبد الله أحمد احمد وكو هو اكو كيتو امبچو قاما كمدثبوته kutoka قمطومي صلى الله عليه وسلم خصوصا قنوت الوتر جيني قبل الركوع أو ني بعد الركوع وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد الركوع انما هو في قنوت النوازل اللي يثبوتوا قطوق قمطومي صلى الله عليه وسلم هو علي ليت قنوت بعد الركوع ni ketika qunut yanawazil al yulaita ketika solat az faradhi fi solaya solat witr solat witr haya thubut jami' li salat al salam qunut aliwaka aw aliyta sahim gani ruya an al khulafa al rashidin wa jama'atin min al ulama aw anna mawdi'ahu ba'da al ruku' limpokewa kutoka kwa khalifa ن علماء جماعه يا علماء هو سهيم ينوت بعد وإن قبل ان يركع فلا باس نكوا اتكونوت قبل هجر ركوع كنوا بها يكني اله والامر صال قبل او بعدها بكنه هذا في الاوسط والمغني والمجموع للنووي نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقهاء أهل الحديث كاحمد وغيره فيجوزون كل الأمرين بمجيء السنة الصحيحة بهما قال هذا في الفتاوى شيخ الاسلام رحمه الله كما فقهاء واهل الحديث عن المحدثون ام كانوا الامام احمد ناوي انه يجوز يش قبل وترنا بعده يا وتري يوت ما يودم يجوزيشا كنين بما يعني السنة عن الخلفاء طيب انا سبق ان قلنا وكما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع طيب حقوقه يجي سنه وكتوا قناني ما خليفه أما هيكو؟ هيكو نعم فائده ذكر جماعه من أهل العلم أنه إذا كان يقنط قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيره اتي ياكي قبل يعني قبل يا ركوع بس اتي وفوع قنوتك بتكبيرا تقول الله اكبر اللهم اهدنا في من هدي الى اخره الدعاء طيب نعم هيا نيتاج في الاوسط ومختصر قيام الليل قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم يركع فكوى كما رضي الله عنه كو اكمل ذا كسوما سوره يقول تكبيره كيشا خنوت كيشا قالت تكبيره كرقوة. طيب وروي ذلك عن علي بن مسعود والبراء رضي الله عنهم وهو قول الثور ولا نعلم فيه خلافا اسماء ابن قدامه رحمه الله ولا تجوي خلاف مسألة هي مساله قبل الركوع يكبر اولا ثم يقنت ثم يكبر ثم يركع اي كوت قبل يقروه فايوه هيو دي مسألة ان القنوت يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع يجوز قبل كروه لتنوت الافه ديو اركوع لا يجوز بيها ايليتا بعد قنوط. قبل يقروه قبل الركوع والطاني اتل التكبيره اول شيء اتل هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم